بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحزمي أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا قدم بحثا فيما يتعلق به عراب الآية السابقة الظنين بالله ظن السوء عليه دائرة السوء، وكذلك مثلها ظلنتم ظن السوء، وكنتم قوما بورا، ويظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه. قوله يظنون الظانين له مفعولان. على الأصل، لأنه إذا كان بمعنى اليقين أو بمعنى الرجحه، فلا بد من, من مفعولين. القاعدة. قال أبو البقاء غير الحق الظانين. بالله غير الحق هذا مفعول أول يعني محدود مفعول الأول محدود أي أمرًا غير الحق وبالله هو المفعول الثاني غير الحق بالله ظن السوء على ذلك يكون مفعولا مطلقا يكون مفعولا مطلقا غير الحق ظن السوء في حكم المصدر فهو منصوب لأنه مصدر من التشبيه أي يقولون غير الحق هذا في الآية أو ظنا مثل ظن الجاهليه ومفعولا يظنون محذوفان أي يظنون أن إخلاف وعده سبحانه حاصر أو منصوب بنزع الخافض أو نجعل الظن بمعنى التهمة فتنصب مفعولا واحدا ولا تعمل عمل ظن التي بمعنى الشك هذا الذي ذهب إليه ابن كثير رحمه الله تعالى الظنين أي المتهمين الذي تنص المفعولا واحدا ولا تحتاج إلى مفعولا ثانيا وأو نجعل شبه الجملة بالله والمفعول الأول وظن السوء هو المفعول الثاني هو المفعول الثاني لكن هذا فيه إشكال من حيث ماذا ظن السوء بالله بالله هذا متعلق به بظن السوء جواز حذف المفعولين اقتصارا وأما حذفوهم اقتصارا أي لغير دليل فعن سيبويه والأخوش المنع مطلقا نختاره الناظم يعني ابن مالك رحمه الله تعالى وأن أكثرين الإجازة مطلقا ظننتم ظن السوء وجه الاستشهاد حذف ما يسد مسد المفعولين أو حذف ما يسد مسد المفعولين لأن التقدير ظننتم انقلاب الرسول والمؤمنين إلى أهليهم منتفيا أبدا يعني ما يسد مسد المفعولين ولا يجعل بالله وظن السوء مفعولين ظن السوء يكون مفعولا مطلقا مقيدا يعني مفيد للنوع. قال ولا أرجح أن الحذف في الآية الكريم اختصارا لوجود دليل في قول تعالى بل ظننتم اللين قل و الرسول يشعر بمفعولين أو بما يسد ما سدّهم. لا هذا كلام من نشام وأنت نشام المحقق. ولا أرجح أن الحذف في الآية اختصارا لوجود دليل. في قوله تعالى بل ظنتم الذين قلوا الرسول إذن هذه أقوال فيه في الآية وننتظر المزيد تنتظر المزيد خاصة في البحث فيما يتعلق به إذا كان الظن بمعنى بمعنى التهمة إلى نحتاج إلى توجيه بالله وظن السوء واضح من القول المذكور هنا قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد قال رحمه الله تعالى باب مجاء في منكر القدر باب ما جاء في منكر القدر هذا هو الباب الستون باب ما جاء في منكر القدر مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان توحيد ربوبية لا يتم إلا بالإيمان بالقدر خيره وشره والإيمان به وإثباته على وجه الكمال ذكر المصر ما جاء من الوعيد في إنكاله تنبيها على وجوب الإيمان به، تنبيها على وجوب الإيمان به. لأنه علقوا بماذا؟ بذكر الوعيد باب ما جاء في منكري القدر. حينئذ الذي جاء في المنكرين ما هو؟ الوعيد وليس الثواب. ومر معنا القاعدة أنه إذا دل الدليل على وجوب شيء، حينئذ لا نحتاج إلى دليل على تحريمه وترتب العقاب عليه. كذلك وإذا جاء الشيء وله ضد واحد ودل الدليل على تحريمه أو ترتب العقوبة عليه حينئذ لا نحتاج إلى دليل على إجابه إجاب ضده حينئذ إذا دل الدليل على أن من أنكر القدر أحرقه الله تعالى بالنار وتوعده به عذابه في الدنيا والآخرة لا نحتاج إلى دليل على كونه واجب مع وجود الدليل مع وجود الدليل فالمصنف هنا أثبت العكس لتوصل به إلى الوجوب لأن وجوب الإيمان بالقدر هو من واجبات التوحيد لبعنى أنه لا يتم التوحيد إلا, إلا به والمراد به توحيد الربوبية وإن كان له تعلق بتوحيد الأنوهية وتوحيد الأسماء والصفات لكن تعلقه بالربوبية أشد فلما كان توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر والإيمان به ذكر المصل ما جاء من الوعيد في إنكاره تنبيها على وجوب الإيمان به يعني على القاعدة السابقة أنه إذا ثبت تحريم الشيء دل على وجوب ضده إن كان له ضدا واحدا يكون ماذا يكون واجبا يكون واجبا قوله ما جاء في منكر القدر أي من الوعيد الشديد ومنكر أصله منكرين واجب. <تصفيق> أصله منكرين يعني جمع مذكر سالم. أصله منكر أنكر ينكر فهو منكر جمعه بالوا والنون منكرين يعني لو جاء هنا في جاء مجرورة في منكره إذن منكرين منكرين منكرين منكرين منكرين منكري منكري. أين النون؟ ذهبت لي للإضافة نون أنت للإعراب أو تنوين مما تضيف وحذف كطول السينة. إذن حذف النون لأنها بدل عن التنوين كما أن التنوين يحذف من المضاف كذلك ما ناب مناب التنوين يحذف عند عند الإضافة يعني يحذف من, من المضاف إذن باب ما جاء في منكرين اصله منكرين اصله منكرين وهو مضاف القدر مضاف إليه والإضافة هنا لامية مكرين للقدر إضافة لامية فإنه يكون عراضه أنه مجرور بفي وجره جره أليا أين هي أليا المحذوه للتخلص من تقاية الساكنية ممكري القدر هل تقول ممكري القدر على باب التعليم الإضاح وإلى الأسر ممكري القدر حين إذن منكري القدر نقول هذا مثل المقيم الصلاة ما تنطق باليال حين نقول حذفة اليال التخلص من تقايا وهذا نوع من العراب التقديري نوع من أنواع العراب التقديري والتقدير كما يكون في الحركات يكون في في الحروف كما مرر معنا مرارا إذا منكري هذا جمع منكرين جمع منكرين والأصل أنه مأخوذ من الإنكار أنكر ينكر إنكارا اسم الفاعل فهو منكر اسم المفعول منكر الإنكار ضد العرفان تقابل عرفته أنكرته متقابلا الإنكار ضد العرفان يقال وأنكرت كذا ونكرت كذا أنكرت ونكرت يعني بالهمز وبدونه وأصله الإنكار أن يرد على القلب ما لا يتصوره أن يريد على القلب ما لا يتصوره وذلك ضرب من الجهل ضرب من الجهل أن يريد على القلب ما لا يتصوره وكل شيء لا يتصور فهو جهل فهو, فهو جهل لأن العلم قسماء تصور وتصديق والتصور هذا إدراك المفرد كذلك حينئذ نقول هذا ما لم يكن فهو جهل فهو فهو جهل إذا الإنكار ضد العرفان فأصله أن يرد على القلب ما لا يتصوره ذلك ضرب من الجهل يعني نوع من أنواع الجهل قال تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم نكرهم فدخلوا عليه فعرفهم ما هم له منكرون وقد يستعمل ذلك الإنكار فيما ينكر باللسان فيما ينكر باللسان وسبب الإنكار باللسان هو الإنكار به بالقلب يعني العاصل في الإنكار يكون بالقلب لماذا؟ لأنه ضد العرفان يعني ضد المعرفة المعرفة محلها القلب هذا العاصل والمعرفة والعلم على الصحيح مترادفان بمعنى واحد ومحلهما القلب إذن نقيضهما وضدهما الذي هو الإنكار يكون محله القلب هذا العاصل فيه فإن كان في اللسان حنيذي يكون فرعا عم في في القلب، فإن يوجد الإنكار باللسان، حنيذي لما قام بالقلب من ذلك، فقال هنا وسبب الإنكار باللسان هو الإنكار بالقلب، لكن ربما ينكر اللسان الشيء وصورته في القلب حاصلته، يعني قد ينكر بلسانه ما لا ينكر بقلبه، فيكون كذبا، فيكون نوعا من من الكذب، لماذا؟ لأن العصر في الإنكار إنما يكون بالقلب فإذا كان باللسان دون القلب حينيذن نقول هذا نوع من من الكذب وربما ينكر اللسان الشيء وصورته في القلب حاصلة ويكون في ذلك كاذبا وعلى ذلك قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه يعرفون ثم ينكرون وأنه في الإنسان هنا ماذا الضدان مرة مع على المسألة الأخيرة في الباب السابق فيما سبق أنه يجتمع في القلب الضدان قلنا المعرفة والنكره كالإيمان والكفر يجتمعان لكن الكفر الأصار كذلك الشرك الأصار يجتمعان إذن المعرفة بالشيء ونكران الشيء قد يجتمعان ولكن لا من جهة واحدة لا من جهة واحدة فإذا وجد في القلب النكران فأنكر بلسانه تطابق تطابق وإذا أنكر بلسانه لشيء يعتقده بقلبه يعني ضده حينئذ نقول هذا يعتبر كذباً يعتبر كذباً فالعصر في الإنكار لا يكون باللسان وإنما يكون بالقلبه فإذا عبر بلسانه بكونه منكرا لشيء يقر به بقلبه فيكون كاذبا حينئذ إذن ما جاء في منكري القدر القدر بالفتح يسكن فتح داء قاف على وزن فعل ويقال فعل وجهان والأشهر الفتح القدر بالفتح ما يقدره الله تعالى من القضاء وما يجري في الكون فهو تقدير الله للكائنات وهو سر مكتوم لا يعلمه إلا الله وتفسيره كيفيته هذا بذكر المراتب الأربع بذكر المراتب الأربع إلى العاصر من حيث الجملة أو من حيث الإجمال نقول القدر تقدير الله تعالى للكائنات قدر علم فكتب فشاء فخلق كائنات النمط توجد على هذا النمط علم بها جل وعلا بعلمه السابق كتب ذلك باللوحي ثم بعد ذلك شاء ثم ثم خلق هذا هو القدر تقدير الله تعالى للكائنات للكائنات وما يجري في الكون كل ما يجري في الكون يكون على هذه المراتب الأربعة فهو تقدير الله للكائنات سر مكتوم لا يعلمه إلا الله إلا إذا أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء أو يعلم بعده بعد أن يقع وإنما يكون غيبا متاع قبل وقوعه وأما بعد أن يقع حينذن نعلم أن هذا قدر الله تعالى كما مر معنها ولكن قدر الله فالقدر سر الله في خلقه ولا نعلمه إلا بعد وقوعه سواء كان خيرا أو, أو شرا قال القرطبي رحمه الله تعالى القدر مصدر قدرت الشيء القدر مصدر قدرت الشيء تخفيف الدات أقدره وأقدره يعني قدرت أقدر أفعل بكسر العين وأقذرو يعني بضم بضم العين أقذروه قدرًا وقادرًا قدرًا وقادرًا ولذلك نقول القدر والقدر يعني بمعنى بمعنى واحد قال قدرًا وقادرًا إذا أحط بمقداره إذا أحط بمقداره ويقال قدرت أقدر تقديره يعني يأتي بالتفقيل ويأتي بالتخفيض مشدد الدالي للتضعيف فإذا قلنا إن الله تعالى قدر الأشياء ما المراد بهذا الكلام؟ إن الله قدر الأشياء وهذا نسبة القدر إلى, إلى الله تعالى قدر وصفته بماذا؟ بكونه مقدرا كذلك نسبته إلى التقدير عندما يقال إن الله تعالى مقدر الأشياء معناه أنه تعالى علم مقاديرها علم مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها هذا العلم السامي ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في علمه يعني جمع بين الخلق وبين العلم ولم يذكر الكتاب والمشيعة من باب الاختصار فلا محدث في العالم العلوي والسفلي إلا هو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته هذا هو المعلوم من دين السلف الماضين الذي دلت عليه البراهيم فما من شيء في الكون في العالم العلوي السماوات السبع والأراضين السبع ما من شيء يتحرك أو يوجد أو قل على جهة العموم مخلوق إلا والله تعالى خالقه وعلم به قبل, قبل وجوده وكتب ذلك قبل خلقه ثم شاءه ثم ثم أوجده ثم أوجده والقدر يطلق على معنيين على المشهور عند أهل العلم في الاستعمال إما أن يراد به المعنى المصدر وهو التقدير الذي ذكرناه وإما أن يراد به اسم المفعول يعني المقدور فيطلق القدر بالمعنى المصدر تقدير ويطلق بالمعنى بمعنى اسم المفعول يعني المقدر يعني المقدر ما قدره الله تعالى فالتقدير يكون مصاحبا للفعل وسابقا له تقدير يكون مصاحبا للعلم لا نعم فالتقدير يكون مصاحبا للفعل وسابقا له بمعنى ماذا أن الله تعالى يعلم الشيء قبل وجوده ثم يوجده إذن عندنا تقديران هنا تقدير سابق وهو علمه السابق وعندنا تقدير مصاحب للفعل وهو الإيجاد وهو الإيجاد فيعلم الله تعالى أنه سيخلق سبع سماوات إذا قبل وجودها هي مقدرة ثم إيجادها هذا نوع كذلك من أنواع من أنواع التقدير حينئذ التقدير يكون مصاحبا للفعل وسابق له يعني يجتمع فيه أمران يكون سابقا ويكون مصاحبا فالمصاحب للفعل هو الذي يكون به الفعل يعني يكون مقارنا للخلق والتكوين والسابق هو الذي قدره الله في الأزل قدره الله في في الأزل يعني لا يكون معه خلق السابق التقدير السابق لا يكون معه خلق إنما علمه جل وعلا بعلمه الأزل ثم كتب ذلك في في اللوح هنا لم يخلق بعد هذا يسمى ماذا سماه تقديرا سماه تقديرا ثم إجاده منذ أن يوجد ابتداء مقارنة بإرادته جل وعلا نقول هذا تقدير آخر حينيذن التقدير يكون مصاحبا ويكون سابقا هذه عقيدة أهل السنة والجماعة قال البغوي في شرح السنة الإيمان بالقدر فرض لازم فرض لازم وهذا فرض عين يعني أصله يعتبر من فروض الأعيان فالعلم به بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كذلك الإيمان بالقضاء والقدر هذا فرض لازم تعين على كل مسلم أن يعلمه على جهة الإجمال في الإجمال وعلى جهة التفصيل فيه في التفصيل يعني ثم مرتبتان مرتبة هي إجمالية ومرتبة هي على جهة التفصيل قال البغوي الإيمان بالقدر فرض لازم وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد، خالق أعمال العباد، لأن ما في الكون من مخلوق إلا والله تعالى خالقه، ومن ذلك الإنسان، وعبر بعض بالحيوان ليشمل الجميع، حينئذ نقول الإنسان مخلوق وأفعاله كذلك مخلوق كذلك مخلوق، لأن خالق الأصل خالق للفرع خالق للفرع ولذلك قال أن يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرها ونص على أفعال العباد لماذا رد على أهل البدع على المعتزين؟ قال البدع ويشمل الكفار يعني ليس ليس في نفع كفر عنهم حنيدي نقول نص على أفعال العباد لكونه أراد أن يرد على من نازع في هذه المسألة. خالق أفعال خلق أعمال العباد خيرها وشرها كتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون يعني وما تعملونه كذلك يعتبر مخلوقا فالإيمان والكفر من أعمال العباد بس كذلك الإيمان هذا وص للعبد إذا هو فعل له كذلك الكفر وصف للعبد كذلك هو فعل له فالإيمان والكفر والطاعة والمعصية كلها بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته غير أنه غير أنه يرضى الإيمان والطاعة ووعد عليهما الثواب ولا يرضى الكفر والمعصية وأوعد عليهما العقاب إذا كل من الإيمان والكفر يعتبر من أفعال العباد. والله تعالى خالق للإيمان والكفر ونسبة الإيمان نسبة مباشرة للعبد وهو فعله ونسبة خلق وهذه تنسب إلى الله تعالى إذا خالق أفعال العباد خيرها كالإيمان والطاعة وشرها كالكفر والمعصية الخالق هو الله تعالى ولا يلزم من ذلك أن يكون العبد مجبورا كما سيأتي قال تعال... قال الله تعالى ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يضل الظالمين من الذي أضل الظالمين الله عزوجه إذا بإرادته ومشيئته فالضلال الذي يكون عليه الضالون فعل لهم منسوب لهم والله تعالى خالقه يحبه الجواب لا لا لا يحبه ويفعل الله ما يشاء يفعل الله ما يشاء يفعل بنفسه ويفعل بغيره جل وعلا فما يشاء هنا فيها, فيها عموما قال رحمه الله تعالى والقدر سر كلام لي البغوي والقدر سر من أسرار الله تعالى لم يطلع عليه ملك مقربا ولا نبي مرسلا ولا يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل أما بطريق الشرع فلا إشكان فيه لا إشكان فيه ألبتة بل يعتقد أن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم فريقين أهل يمين خلقهم للنعيم فضلا منه أحسانا وأهل الشمال خلقهم للجحيم عادلا منه ولم يظلمه إذن يعتقد ذلك أولاق النعم يجب أن يعتقد ذلك قال الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ذرأنا خلقنا ذل ذلك على أن أفعال العباد منسوبة إليهم وحينئذ يعاقبون أو يثابون ووجود المعصية لا يحب الله تعالى وإن كان خالقا لها لعموم قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. ومراتب القضاء والقدر أربع مراتب وهي التي بها يتم أو العلم بقضاء والقدر كيف يكون؟ يكون بتحقيق هذه المراتب الأربعة أولى علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها يعني علم الأزل سابق علم بلا قبل خلقها قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض ما في السماء كل ما في السماء والأرض كل ما في الأرض فيعلم في الله تعالى حينئذ هذا في عموم يعلمه قبل وجوده وبعد وجوده كذلك يعلم على جهة الإجمال وعلى جهة التفصيل خلق السماء وخلق الأرض ويعلم ما في السماء ويعلم ما في الأرض سواء كان سابقا أو, أو لاحقا وقوله إن ذلك في كتاب يعني محفوظ مكتوب إن ذلك على الله يسير فنؤمن بأن الله تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون علم جل وعلا يتعلق بالجائز بالواجب بالمستحيل يعني بالممكن والمستحيل كل ما أمكن فعلمه جل وعلا متعلق به وكل ما امتنع كذلك أو سمي به بالمستحيل فكل شيء معلوم لله تعالى سواء كان من أفعاله أو من أفعال العباد الثانية كتابة ذلك عنده في الأزل قبل خلق السماوات والأرض والآية السابقة دليل عليها إن ذلك أي المعلوم إن ذلك أي المعلوم في كتاب أي مكتوب في كتاب أي مكتوب المشيئة العامة المتناولة لكل موجود فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه كما أنه لا يخرج عن علمه دلوا على شيء من الأشياء أي كان كذلك لا يخرج عن مشيئته فما في الوجود من شيء وهو مخلوق إلا والله تعالى قد شاءه وما يفعل العباد وكذلك قد شاءه الله تعالى وإن كانت لهم مشيئة إلا أنها تابعة لمشيئة الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هذه المشيئة كونية يعني لا تنقسم إنما هي مشيئة واحدة فلا يكون في ملكه ما لا يريد أبداً لا يوجد في ملكه ما لا يريده أبداً. كذلك إذا شاء شيء كان إذا لم يكن دل على أنه لم لم يشأ. في في تلازم أو لا في تلازم. إذا شاء الشيء كان إذا لم يكن دليل على أنه لم لم يشأ. ولذلك قلنا بالأمس أن ما لم يكن حينئذ يقول هذا اعتراض شيء ما شاءه الله تعالى فكيف حينئذ تربط مشيئتك بمشيئته جل وعلا شيء منتفى لم يكن حينئذ يكون في اعتراض على على القدر كذلك شيء شاءه ولم تشئه أنت كذلك هذا في اعتراض على على القدر اعتراض على لو كان كذا لكان كذا كل متعلم بالوجود وبالعادة لو لم يكن كذا لو كان كذا حينذن يكون اعتراضا على ما وجد وكان بمشيئة الله تعالى لو لم يكن أو شيء لم يكن لو كان حينذن يكون الاعتراض من جهة الإيجاد ومن جهة العدم. الرابع الخلق إذن العلم السابق الأزلي ثم الكتابة ثم بعد ذلك المشيئة العامة ثم بعد ذلك الخلق خلقه لها لهذه الموجودات فإيجاده وتكوينه فالله تعالى خالق كل شيء وما سواه مخلوق ليس ثم إلا خالق ومخلوق الله خالق كل شيء كل شيء كل هذه صيرة عموم فتدل على أن كل ما سوى الله والله تعالى هنا بأسماء وصفاته ولذلك استدل أهل العلم بأن هذه الآية تدل على أن أسماءه وصفاته ليست مخلوق لأنها تابعة لي للذات وإذا كان الله تعالى لا يدخل هذا لا يتصوره عقل يقول الله خالق كل شيء خالق إذن يستلزم مخلوقا إذن هو غيره فكيف يأتي العقل يشكل أو يستشكل بأن الشيء هنا هل دخل فيه الله تعالى أم لا والشيء يطلق على البار جل وعلا هذا فساد فيه في العقل والتصور فإذا لا يتأثى فيه في عقل مسلم عرف ربه أنه يتعلق به الخلق الله خالق كل شيء إذا كل هذه صيغة عموم فتدل على أن كل ما يصدق عليه أنه شيء فالله تعالى خالقه والإنسان شيء إذن الله خالقه إذن أفعال العباد التي يوصف بها العبد حينما يقول هذه داخلة في قوله كل شيء فهي, فهي مخلوقة هذا العموم ليس له مخصص ألبت ليس له مخصص البته ولا نقول كما يقول السيط غيره أنه عام أريد به الخاص يعني ما سوى الله تعالى لأنه يحتمل في العقل أنه ماذا دخل الباري جل وعلا هذا فساد هذا باطل بل هو عام لا مخصص له البتة وليس عاما أريد به الخصوص ليس عاما أريد به الخصوص ودخل فيه فعل العبد فهو مخلوق لله تعالى لأن فعل العبد أو فعل المخلوق من صفاته من من صفاته والصفات يحذى بها حذو الذات إذا كانت الذات مخلوقة حينئذ الصفات الصفات منها الفعل يكون ماذا يكون مخلوقا وإذا كانت الذات غير مخلوقة فالصفات كذلك ليست ليست مخلوقا واضح هذا حينئذ نقول الله خالق كل شيء دخل فيه العبد والعبد مخلوق وفعله كذلك من صفاته فهي مخلوقا فالعبد وصفاته مخلوقان ولأن فعله ناتج عن أمرين هذا وجه آخر إرادة جازمة وقدرة تامة يعني كل عبد إذا فعل الفعل ووجد حينئذ لا يوجد إلا بإرادة جازمة أراد الشيء وهو التخصيص ما يدل على التخصيص والميل حينئذ إرادة جازمة قدرة تامة فالعبد كما أن أن من صفاته العين والأنف والأذن كذلك من صفاته ماذا أنه يريد وأن عنده قدرة كما أن عينه مخلوق وسمعه مخلوق وأذنه مخلوق وأنفه مخلوق كذلك إرادته مخلوق وقدرته مخلوق إذا لا فرق بين هذه الصفات فما نتج عن الإرادة الجازمة والقدرة التامة حينئذ نكون ماذا يكون مخلوقا الناتج عن المخلوق فهو مخلوق والله تعالى خالق الإرادة كما أنه خالق السمع في الإنسان وكذلك الله تعالى خالق القدرة في الإنسان كما أنه خلق له يدا وقدما ونحو ذلك فلا فرق بينهما البتة فالله تعالى خلق الصفات التي هي محسوسة وكذلك خلق الصفات التي هي معنوية فما كان ويجد من الصفات المحسوسة أو المعنوية حينيذ نكون مخلوقا هذا وجه آخر والاستدلال على كون أفعال العباد مخلوق وهذا لا خلاف فيه بين السنة فالبت الصحابة ومن تبعهم لكن أهل البدع مالوا إله إلى ذلك ففعله حينئذ نقول ناتج عن أمرين إرادة جازمة يعني الإرادة الجازمة هذا عن الإرادة غير الجازمة لأنه إذا كانت الإرادة مترددة لن يكون فعله لن يكون فعله كذلك إذا أراد الشيء ولم تكن عنده قدرة لا يستطيع حينئذ لا يوجد الفعل لابد من أمرين كذلك هذا كل فعل نقع أنت مجيئك الآن للدرس إرادة جازمة وقدرة تامة الذي تخلف قد يكون عنده إرادة جازمة لكن ما استطاع ما استطاع أن يصل كذلك أو عنده عنده قدرة لكن ما وردت الإرادة فهو متردد يذهب أو لا إذا ما حصل منه الفعل وأنت حصل منك منك الفعل إذا وجدت الإرادة الجازمة والقدرة التامة والله خالق كل من الإرادة والقدرة، وخالق السبب خالق للمسبب، خالق السبب خالق للمسبب. السبب الذي هو الإرادة والقدرة، والمسبب الذي هو الفعل المترتب على الإرادة والقدرة. هذه أربع مراتب يجب الإيمان بها. هي كيفية القدر. الإيمان بالقدر كيف يكون؟ نقول بهذه المراتب. كل شيء مخلوق وجد في الكون لابد من تنزيل هذه الأربع المراتب لابد من تنزيل هذه الأربع المراتب أنت وجودك مخلوق إذا علم بك البار جل وعلا قبل أن يخلق السماوات خمسين عاما ثم خمسين ألف سنة ثم بعد ذلك كتب ثم بعد ذلك شاء في الوقت الذي أراده جل وعلا ثم بعد ذلك خلق فكل جزئية من المخلوقات تتعلق بها هذا الشيء لأن كل خلق ينفرد عن الآخر لم يوجد جملة واحدة خلق والمشيئة لم توجد جملة واحدة وإنما كل مخلوق تعلق به مشيئة خاصة وخلق وخلق خاص إذا هذه أربع مراتب يجب الإيمان بها وهي محل وفاق بين أهل السنة والجماعة لم يختلف في أي جزئية من هذه الجزئيات البتة علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين هذه أربع مرات مجموعة في في هذا البيت علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين إيجاد وتكوين المصنف قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في منكر القدر في منكر القدر المشهور من المخالفين في هذا المقام طائفتان المشهور طائفتان يعني الذين عليهم البحث في هذه المسألة. وثم طائفتان مخالفتان في في القدر. طائفة الأولى سمّت بالجبرية، الجهمية تبع الجهم للصفات. علماً لهم أهل العلم بالجبرية لما سيأتي. هؤلاء غلو في إثبات القدر. غلوا في إثبات القدر. من غلوهم في إثبات القدر نفوا أفعال العباد. نفوا أفعال العباد يعني العبد ليس له فعل البتا وزعم أنهم لا يفعلون شيئا وزعم أنهم يعني, يعني العباد لا يفعلون شيئا البتا ليس لهم فعل وأفعالهم التي تصدر عنهم فعل لله تعالى ليست أفعالا لهم إذن لماذا خلقوا لماذا وجدوا هذا الذهاب والاتيان والكبر والصغار والنكاح أو كل ذلك من أي هذا كل ينسب إلى الله تعالى والعبد ليس له شيء البت هؤلاء غلوا في إثبات القدر فجعلوا أن كل شيء خلقه الله تعالى مباشرة فلا ينسب إلى العبد شيء البت نفوا أفعال العباد والزعموا أنهم لا يفعلون شيئا البت وإنما الله وفاعل تلك الأفعال حقيقة, حقيقة. فهي نفس فعله لا أفعالهم. يعني لا تنسب إلى العباد والعبيد ليس لهم قدرة ولا إرادة ولا فعل المتى فإنما أفعال العباد قالوا كحفيف الشجر أو كحركة المرتعش والكل فعل الله تعالى يعني كل ما يصدر عن عن العبد حينئذ الشجر إذا جاء الهوى ماذا تصنعت تتحرك أو بالأصح تتحرك أما هي لا تتحرك بنفسها قالوا كذلك العبد ك كحركة أو حفيف الشجر أو حركة المرتعش سألن إذا كان مريضا ولم يعني سيطر على نفسه إذا خاف إذا خاف من شيء مثلا ما فإذا ارتعش من شدة الخوف هذا ليس فعلا له هو لا يفعله وإنما يقوم به ويحصل له حينئذ قالوا أفعاله كحركة المرتعش كحركة المرتعش هذا لا ينسب إليه بل يراه عيبا ونقصا حينئذ قالوا هذه ليست باختياره فإذا لم يكن باختياره فلا ينسب إليه لا ينسب إليه كذلك ما يحصل لين الشجر و ونحوه والكل فعل الله تعالى وعليه إذا تقرر هذا بأن العبد لم يفعل شيء البته وأن الفعل منصوب إلى الله تعالى حقيقة لزيمهم قول باطل إن أقروا به كفروا وقد أقر به وهو أن كل ما يصدر عن العبد من طاعات ومعاصي فالله تعالى هو هو الفاعل فلو فلو أطاع قد يقال بأنه ليس فيه محرّم لكن إن فعل محرم زنا إللاطع إن سرق إن شرب الخمر من الفاعل قال الله تعالى وهذا كفر من من من الملة ولذلك قالوا عليه سائر الأفعال تعتبر ماذا تعتبر طاعات يعني بالنسبة إلى الحكم الشرعي لا شك أننا نحكم عليهم بماذا بأن ما يفعلوا يكون محرمات لكن باعتبار ما يقرر عندهم عند الجبرية بأن الطاعة هي موافقة الأمر الكوني دور إلى وصلوا أن الطاعة هي موافقة الأمر الكوني ما المراد بهذا المراد أن كل ما يوجد على وجه الأرض من فعل مخلوق وغيره حينئذ نكون ماذا يعني العبد وغيره يكون منسوبا إلى الله تعالى فيكون العبد قد وافق الأمر الكوني وإذا وافق الأمر الكوني حينئذ يكون طاعة فلو شرب الخمر هذا مخلوق أو لا هذا مخلوق هل يقع في الكون شيء لم يشاء الله تعالى قل لا لا يقع إذا هذا وافق الأمر الكوني فصار طاعة صار طاعة إذا شرب الخمر يعتبر ماذا يعتبر طاعة وهذا كفر هذا كفر قال هنا وعليه فسائل الأفعال طاعات لأنها موافقة لإرادة الله الكونية القدرية فالزنا والخمر والقتل وسائر المحرمات طاعات على هذا القول وهذا باطل لأنه يلزم منه محال ولذا قال بعض غلاتهم أصبحت منفعلا لما يختاره ربي ففعلي كله طاعات أصبحت منفعلا منفعل يعني ماذا؟ يعني استجابة لما أراده الله تعالى هذا الانفعال سجابة لما يختاره ربي إذا اختاره من الله تعالى ففعله كله طاعة فكل ما يصدر عنه فهو طاعة لماذا لأن هذا الفعل يكون مخلوقا وإذا كان مخلوقا حينئذٍ صار بمشيئة الله تعالى إذا وافق الإرادة الكونية وكل ما وافق الإرادة الكونية فهو فهو باطل فهذا الفساد فساده فهذا المذهب فساده يغني عن عن افساده فالجبرية غلوا في إثبات القدر فسلب العبد اختياره وقدرته، ليس له قدرة، وليس له اختيار البتة، وإنما الفعل فعل الله تعالى والطاعة إنما هي موافقة الأمر الكوني فلذلك مراقو من الإسلام، وسموا بذلك لذلك، لأنهم يقولون إن مجبرون على أفعالنا، فالعبد لا فعل له البتة، عبد ليس له فعل البتة، كما قلنا هذا المذهب فاسد باطن يرد إجماع السلف كما مرة طائفة ثانية. القدرية الأولى الجبرية منسوبة إلى إلى الجبر. إن مجبورون جبرنا الله تعالى على. ذلك حين نسمم بذلك. وهم الجهمية وهم الجهمية. طائفة ثانية قدرية وهم أكثر المعتزين. وبعض يقول القدرية المعتزين كان أكثر المعتزين على على هذا. وهم مفات القدر. القائلون إن أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت قضاء الله وقد عكس. ما سبق وهذا الذي يحصل بين بين هذه الفرق هذا يأتي ببدعة وهذا يأتي بما يضادها وكل منهم يدعون ماذا أنهم على على الحق أولئك غلوا في إثبات القدر فنفوا القدرة والاختيار والإرادة عن, عن المخلوقين هؤلاء عكسوا قالوا لا هذا له قدرة وله اختيار وله مشيئة والله تعالى لا تتبع مشيئة مشيئة الله تعالى فلا يعلم ما سيكون إلا بعد أن يقع إن أفعال العباد طاعاتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت قضاء الله وقدره فالله سبحانه على زعمهم لا يقدر على أفعال العباد ولا شاءها منهم لأن كل واحد منهم ماذا له مشيئة تخصه يعني إذن هو الذي يشاء وأما الله تعالى لا علاقة له البتة فهو الذي يوجد فعلهم. وهو الذي يخصص وهو الذي يفعل إلى آخر ما, ما ذكره فالله سبحانه على زعمهم لا يقدر على أفعال العباد ولا شاءها منهم ولكنهم يعملونها دون مشيئة الله وقدرته دون مشيئة الله وقدرته وأن الله تعالى لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا لماذا؟ لأنه لا علاقة بين مشيئة العبد ومشيئة الله تعالى والله تعالى إنما يحكم مشيئته جل وعلا وقدرته وأما العباد فهم مستقلون بقدراتهم ومشيئاتهم فأثبتوا خالقا بل خالقين مع الله سبحانه هذا إشراك مع الله في توحيد الربوبية فالجبرية عكس القدرية نفات القدر قدرية هذا المشهور أنه نفات القدر نفوه القدر والجبرية عكسه فإن القدرية نسب إلى القدر لنفيهم إياهم وقد تسمى الجبرية قدرية كذلك لأنهم غلوا في إثبات القدر والتسمية على النافين أغلب إذا الجبرية يسمون كذلك قدرية لأنهم غلوا في إثباته لكن النفات الاسم بهم اليقوى وأكثر وأكثر المعتزن على هذا المذهب الباطن وقد جاءت حديث كثيرة في ذنب القدرية وأنه مجوس هذه الأمة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم فلا ماتوا فلا تشهدوهم وروى من حديث حذيفة لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر الحديث يعني أن الأمر مستأنف الأمر مستأنف أنف لم يسبق به قدر أو لم يسبق به قدر ولا علم من الله وإنما يعلمه الله تعالى بعد وقوعه هذا المراد بكون الأمر أنوف بكون الأمر أنوف لماذا؟ أنه لم يعلمه الله تعالى وإنما يعلمه متى؟ بعد أن بعد أن يقع فيأمر الله تعالى بالعمري ولا يعلم من الذي يطيح ومن الذي يعص إلا بعد بعد الوقوع وهذا كفر هذا هذا كفر وقد تكلم أهل الحديث في صحة هذه الحديث يعني الواردة في قدرية هل هي مرفوعة أم لا والصحيح أنها موقوفة على, على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسموا مجوس هذه الأمة لمضاهات قولهم لقول المجوس فإن المجوس يثبتون خالقين خالق الخير وخالق الشر إذا أثبتوا خالقين وهما النور والظلمة فالنور خالق الخير والظلمة خالق الشر وكذلك القدرية أثبتوا خالقين أثبتوا أن الله خالق الحيوان إنسان غيره وأن الحيوان يخلق فعل نفسه. إذا أثبتوا ماذا؟ أثبتوا خالقين الله تعالى أثبتا. الله تعالى خلق الحيوان، والحيوان له فعل. من الذي خلق فعل الحيوان؟ هو نفسه. إذاً كل إنسان يعتبر ماذا؟ يعتبر خالقا. ولذلك القول بأنهم أثبتوا خالقا مع الله تعالى ليس أمر كذلك. وإنما هذا المراد به الجنس، وهو أن الإنسان يخلق. لكن زيد خالق وعمر خالق إلى ما شاء الله إذن أثبت ماذا أثبت خالقي مع الله تعالى ليس خالقا واحدا هذا شرك أكبر هذا شرك أكبر فيه في الربوبية نحن نقول ماذا لا خالق إلا الله فإذا أثبت أو اعتقد بأن العبد يخلق فعله حينئذ نقول هذا هذا مدعي أن مع الله تعالى خالق وهذا شرك أكبر في الربوبية وهذا الله أهل السنة والجماعة إلى قول الحق قال الشيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة في هذا الباب باب القدر وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة يعني لا عدولة عن الكتاب والسنة مذهب أهل السنة دائما تريد أن تعرفه أنظر في الكتاب والسنة على فهم سلف الأم يعني على فهم الصحام فتعرف حينئذ ماذا اعتقد أهل السنة والجماعة؟ وهذا المسألة كما قلنا ليس فيها خلاف البت بين بين الصحابة ولا ولا من بعدهم يعني من أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الصحابة رضي الله تعالى فلا بد من النظر في ماذا في فهومه ماذا فهموا من هذه النصوص وهذا باب المعتقد كله قائم على على هذا يعني باب توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، كذلك الإيمان والإسلام والمسائل العظام الكبار في الدين الأصول العامة، هذه كلها نقول لابد من النظر إلى فهم الصحابة، وفهم الصحابة نأخذه من طريقين، طريق الأول أن ينص على ذلك، طريق الثاني قد لا ينص على ذلك، لكن نفهمه بماذا؟ بعدم وجود ناطق بخلاف ظاهر الكتاب والسنة. فما كان ظاهر الكتاب والسنة هو فهم الصحابة هو فهم الصحابة إذا لم يرد عنهم أن ثم من خالف ظاهر كتاب والسنة حين نقول الظاهر هذا الذي أجمع عليه الصحابة فنحكي إجماعاً ولا إشكال فيه نحكي ولا إشكال فيه والذين اتبعوهم بإحسان يعني بعد بعد الصحابة هذا ليس على وجه الاحتجاج صحابة إذا أجمع على شيء يكون حجة وأما من بعده فليس على سبيل الاحتجاج إلا إذا قلنا بأن الإجماع ممكن في عصره وحينئذ نكون تأييدا لما سبق وإلى العصر له الإجماع ليس ممكنا عقلا ممكن لكن هل هو موجود أو لا هذا لا يمكن الوصول إليه ألبث حينئذ النظر فيما يتعلق بتابعين ومن بعدهم يكون من باب الاستئناس والتأكيد لما ذهب إليه الصحابة لأنهم نقلوا العلم عن الصحابة إذا كان كذلك قد يفصح عن قول ابن عباس بالنظر فيما نقله عنه مجاهد أو, أو إلى آخره يقول هذا هو مذهب مذهب الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان ما هو هذا الذي دل على الكتاب والسنة في هذا الباب وهو أن الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وهذا محل وفاقه وربه ومليكه هذه قاعدة وهي قاعدة كلية بمعنى أنه لا يخرج عنها شيء البت دليلها الآية السابقة الله خالق كل شيء هذا عام هل ورد مخصص الجواب لا هل ورد مخصص كتاب وسنة يجمع صحابه الجواب لا إذا لم يرد مخصص حينئذ يذن الأصل بقاء العام على دلالته كيف نفهمه نقول القاعدة العامة كما قال رحمه الله تعالى الله خالق كل شيء وربه ومليكه دون استثناء ثم نأتي نفصل قال رحمه الله وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد إذا هذا التفصيل مأخوذ من الدلالة التي دل عليها اللفظ الله خالق كل شيء ما معنى كل شيء في لسان عرب معنى أن له أفراد وهذه الأفراد لا حصر لها إذا الأعيان الإنسان بنفسه وشحمه ودمه مخلوق وما يصدر عنه من صفات هي كذلك مخلوق هل النص يشمله قل نعم يشمله ما الوجه بالدلالة دلالة العموم لأن العصر بقاء العام على على عمومه ولذلك قال رحمه الله تعالى بعد القاعدة وقد دخل في ذلك دخل في ذلك جميع الأعيان الأعيان التي هي الأشخاص القائمة بأنفسها وصفاتها أنت عين زيد من الناس صفتك فعلك إذا دخل الذات فالله تعالى خالقه ثم بعد ذلك يريد ماذا؟ يريد الصفة حينئذ أنت مخلوق من الذي خلقك؟ الله تعالى وكذلك يسلم به القدرية أنت كزيد مخلوق بشحمك ودمك الله خالق طيب ما ينتج عنك من صفات الأصل الذي دل عليه النص السابق الله خالق كل شيء دل على أن عينك أنت مخلوقا وما يصدر عنها وما تتصف به هذه العين كذلك مخلوق لأن النص عام قال كل شيء الله خالق كل شيء عينيد في فيه عموم وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد وأنه سبحانه ما شاء كان هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة ما شاء كان الذي شاءه كان يعني وجد وما لم يشاء لم يكن إذن بينهما تلازم أو لا بينهما تلازم لا يمكن أن يشاء الله تعالى شيئا ثم لا يكن ولا يمكن مستحيل أن يقع شيء في الكون ولم يشأه الله تعالى بل هما متلازمات ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته ولا يمتنع عليه شيء شاءه بل هو قادر على كل شيء ولا يشاء شيئا إلا وهو قادر عليه هذا ما يتعلق بالمشيئة ثم قال وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون يعني ما كان ما يقع, ما يقع ما كان يعني ما وقع في الماضي ما يكون يعني في المستقبل وما لم يكن الشيء المستحيل يعلم الله تعالى ولا يعلمه يعلمه نعم قل عموم علم الله تعالى يتعلق بالممكن وغير الممكن حتى حتى اجتماع الليل والنهار هذا هذا مستحيل يعلمه الله تعالى اذا ما لم يكن ما لم يكن يعني الذي لن يكون لكون اجتماع نقيضين أو ضدين نقول الله تعالى يعلمه ولذلك قال لو كان فيهم آلهة إلا الله لفسدتها هل هذا هذا حكم أو لا حكم هل هو مبني على علم أو لا مبني على علم هل العلم هذا علم بممكن الوجود أو بمستحيل بمستحيل الوجود لو كان فيهم آلهة إلا الله لفسدتها تقول فسدتها هذا حكم حكم ممن من الله تعالى هل هو مبني على علم نعم ما نوع هذا العلم ممكن أو مستحيل تقول هذا مستحيل إذن الله تعالى يعلم يعلم مستحيل وهذا المقصود بقوله وما لم يكن لو كان كيف كان يكون وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم قدر أرزاقهم وأجالهم وأعمالهم وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاء فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء وقدرته على كل شيء ومشيئته لكل ما كان وعلمه بالأشياء قبل أن تكون وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن, أن تكون هذا عموم في ماذا؟ هو حكى الآن المراتب الأربعان وبين تفصيلها على جهة العموم لم يستثني شيئا البتان لا في العلم ولا في الكتابة ولا في المشيئة ولا في الخلق لا نستثني منها البتان والعبد له اختيار وله قدرة لكنهما مخلوقان لله تعالى وما يترتب عليهم من مسبب وهو فعل له هذا يعتبر مخلوقا وهذا محل وفاق ثم قال رحمه الله تعالى وغلات القدرية ينكرون علمه المتقدم قدرية فيهم غلات الغلات المراد بهم ماذا من أنكر العلم المرتبة الأولى هؤلاء كفار وقيل انقرضوا لا وجود لهم وذكر القرطبي وغيره قال غلات القدرية ينكرون علمه المتقدم وكتابته السابقة يعني المرتبتين ويزعمون أنه أمر ونهى وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه لا يعلم من يطيع من من يعصيه إذا نفوا ماذا نفوا علمه السابق نفوا علمه السابق بل الأمر أنف يعني مسأ نف يعني مبتدى جديد وهو القول وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين إذا أشار ابن تيمير حمودة عالى أن القدرية ليس على مرتبة واحدة ليس على مرتبة واحدة وينبني عليه مسألة التكفير وعدمه طائفة اتفقوا على تكفيرها والطائفة الثانية اختلفوا فيها ووصوا عنهم كالسابقة لا فرق بينهما غلاة القدرية هؤلاء أنكروا العلم والكتابة وهم الذين جاء فيهم كلام الشافعي وغيره وأما من أنكر المشيئة عمومها والخلق عمومه كذلك لا, لا, لا يعبر عنهم بكون غلاة قدرية فإنما يقال قدرية المفات قدري المعتزلة لماذا؟ لأن هذا النوع قرر لا وجود له الذي ينكر العلم السابق هذا لا وجود له وإنما وجد ماذا؟ بقاياهم أذنابهم قال وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين بن أمية في أواخر عصر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس لذلك ورد كلام لهم في ذلك إذا هذه البدعة لم تكن في عاصر الصحابة بمعنى الصحابة الأولين يعني القلفاء الراشدين إنما جاءت متأخرة في عهد ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة وكان أول من ظهر ذلك منه معبد الجهني وعلى قتل كافرة كما سيأتي حينئذ الصحابة لما ظهرت هذه البدعة ماذا صنعوا تبرأوا منه كما سئت فيه كلام عمر وانكروا مقانتهم جمعوا بين الأمر انكروا مقالتهم بكونها باطلا وتبرأوا منهم لأنهم كفروا بالله تعالى ثم لما كثر الخوض قال ابن تيمية ثم لما كثر خوض الناس في القدر صار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم والكتاب السام يعني رجعوا أصلحوا ما عندهم من من بدع فسلموا بماذا بالعلم وبالكتاب، ولكنهم خالفوا في عموم المشيئة وعموم الخلق. ثم لما كثر خوض الناس في القدر، صار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم والكتاب السابق، ولكن ينكرون عموم مشيئة الله وعموم خلقه وقدرته. عموم المشيئة لماذا؟ أخرج مشيئة العبد، فلا علاقة لي. مشيئة العبد بمشيئة الله تعالى فقد يشاء العبد ما لا يشاء الله فيكون في ملكه ما لا يريد الله تعالى ثم الخلق بكونه ماذا يخلق فعل نفسه ولو لم يريده الله ولو لم يريده الله فعينئذ جاءوا لهتين المسألتين فخصصوا فيهما ويظنون أنه لا معنى لمشيئته إلا أمره فما شاء فقد أمر به وما لم يشاء لم يأمر به يعني الذي لم يكن هذا دل على أنه لم يشاء، على أنه لم يش، وما لم يش لم يأمر بنعم. المشي أو الأمر كون كل منهما مراد فلليل الأخ، فالذي لم يشاءه لم يأمر به. كذلك، فيلزمهم ماذا؟ لزمهم أنه قد يشاء ما لا يكون، لأنه لم يأمر به، فكونه شاء الشيء ولم يأمر به إذن قد يشاء الشيء ولا يكون، وهذا باطن الثاني يكون ما لا يشاء لكون ماذا متعلقا بمشيئة العبد وأنكر أن يكون الله خالقا لأفعال العباد أو قادرا عليها أو أن يخص بعض عباده من النعم بما يقتضي إيمانهم به وطاعتهم له هذا ما يتعلق به هذين القسمين مع بيان عقيدة أهل السنة والجماعة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ممكن القدر ذكر المصنف تحت الترجمة ثلاثة حديث وبعض الآثار قال رحمه الله تعالى وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم سدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله لا آخر كلامه هذا نص من ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما أراده المصنف هنا هذا قطعة من حديث جبريل عليه السلام الذي أراده الإمام مسلم في صحيحه بكماله في أول كتاب الإيمان في الصحيح عن يحيى بن يعمر عن يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهن أول من تكلم في القدر بالبصرة بالعراق معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن حميري حاجين أو معتميرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطار داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدون عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكلوا الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن هذه كنيات الله بن عمر إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يعني يطلبونه, يطلبونه ويجمعونه وذكر من شأنهم مدحيم، وأنهم يزعمون ألا قدر إذا ظهر أناس يتقفرون العلم يجمعون العلم إذن لهم صلة بالعلم وقالوا ماذا؟ قالوا الأقدر يعني نفوا القدر. وأن الأمر أنف يعني مستأنف قال, قال رحمه الله تعالى ناقلا على ابن عمر قال يعني ابن عمر فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني تبرأ منهم ولزمهم من ذلك أن يتبرأ بل طلب منهم أن يتبرأوا منهم لماذا؟ لماذا؟ لأنهم كفار، ماذا تترددون؟ تبرع منهم هل يتبرع من غير الكافر؟ لا هذا العصرهم لا يتبرع من غير كافر، ولذلك قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أنني بريء منهم تبرع منهم لماذا؟ لأنهم غير مسلمين، وأنهم براء مني كل منهما بريء من الآخر، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه. ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وذكر الحديث هذا الجبري المشهور قال شيخ الإسلام لما ذكر كلام ابن عمر هذا وكذلك كلام ابن عباس ليس هذا القول قالوا ابن عمر, عمر رضي الله تعالى عنهما بل جاء عن غيره من من الصحابة وكذلك كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله واثلة بن الأصقع وغيره من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائل أئمة المسلمين فيهم كثير كلام كثير يعني ما ورد عن السلف في ذلك كثير وليس بقليل حتى قال فيهم الأئمة كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم إن المنكرين العلم الله المتقدم يكفرون يعني كفرهم هذا منقول عن عمن ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قول مصنفنا قال ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قول والذي نفس ابن عمر بيده صيغة هنا صيغة قسم ولكن لفظ الحديث والذي يحلف به والذي يحلف عبد الله بن عمر به إلى أخيره وليس فيه والذي نفس ابن عمر بيده وجواب القسم جملة لو كان لأحدهم قوله لو كان لأحدهم مثل أحد أحد بضمتين جبل بقرب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الشام ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله يعني طاعة لله وصدقة ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر هذا قاله ابن عمر لغلاة قدرية لأنهم أنكروا ماذا قالوا لا قدر وأن الأمر أنف يعني لا يعلمه الله تعالى بالله بعد أن يكون وهذا شأن من؟ شأن غلاة القدرية وتبرى منهم ابن عمر قال هنا هذا قاله ابن عمر لغلاة القدرية الذين أنكروا أن يكون الله تعالى عالما بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها منهم وأنه يعلمها بعد كونها منهم كما تقدم عنه قال قرطبي رحمه الله تعالى ولا شك في تكفير من يذهب إلى ذلك لا شك في تكفير من يذهب إلى ذلك فإنه جحد معلوم من الشرع بالضرورة يعني لماذا كفرتهم أو لماذا كفروا مش السلف لأنهم جحدوا معلوما من الدين بالضرر هذه العلة وكلما وردت العلة وجده وجد الحكم فإنه جحد معلوم من الشرع بالضرورة لذلك تبرأ منهم ابن عمر إذن تبرئ ابن عمر لماذا لكون كفارا ليس المسلمين لأن من اعتقد أنه لا قدر ونفى العلم وحين لا يكون مسلما البت لانه مكذب لي للقران والسنه وكذلك مكذب للاجماع وكذلك جاحد لما علم ضروره من من الدين قال وافتى افتى بشيء آخر وافتى بانهم لا تقبل من لا تقبل منهم اعمالهم ولا نفقاتهم وأنهم كما قال الله تعالى فيهم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا انهم كفروا بالله وبرسوله لأنه ماذا قال قال لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقوا في سبيل لا ما قبله الله منه هذا شأن من شأن الكفار وليس شأن المسلمين لأن المسلم إذا فعل معصية في جهة ما طاعاته ترد من أجل معصية جواب لا ليس هذا عقيدة أهل الجماعة فيفعل المعصية ويقع في المعصية وقد يصر عليها وقد لا يتوب منها لكن لا علاقة له بصلاته أو صدقته، لكن كونه لا لا تقبل منه الصلاة أو لا ترد صدقاته، هذه يدل على أنه نزلهم منزلة الكافرين وهو كذلك. وهذا المذهب قال القرطبي، وهذا المذهب قد ترك اليوم الذي هو إنكار العلم كما قال ابن فيما فيما سبق، فلا يعرف من ينسب إليه من المتأخرين من أهل البدع المشهورين من أهل البدع المشهورين قوله. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعدما بين لهم ما سبق استدل ابن عمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم يعني ذكر الحكم وذكر دليله ذكر الحكمة وذكر دليله فاستنبط ابن عمر من هذا النص ماذا أنهم كفار، أنهم كفار، لأنهم مأمورون بالإيمان بالله تعالى، والإيمان له أركان، انتفاء ركن من هذه الأركان أو تكذيب ركن من هذه الأركان نفي للإيمان من أصله، وإذا انتفى الإيمان من أصله حينئذ حكم عليه بالكفر. قول ثم استدل قول النبي صلى الله عليه وسلم، أي قال ابن عمر حدثني عمر بن الخطاب وذكر الحديث، حديث المشهور، وفيه ثم سأله عن الإيمان فأخبره كما ذكر المصنفون في ذكر الأركان الستة وفيه أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة المذكورة، هذن من أصول الإيمان بمعنى أنه لو كذب به حينئذٍ انتفى الإيمان من من أصله، فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد ترك أصلا من أصول الدين واجحاده. ويشبه من قال الله فيهم أف تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أف تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض يعني إذا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر لكنه لم يؤمن به بالقدر حينئذ يقال له ماذا أف تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض لأن الشرع واحد لا يتجزّء من حيث القبول والاعتقاد والتسليم لا يتجزّء من رد حكما شرعيا واحدا كمن رد الشريعة كلها. كذلك أما من حيث العمل فهذا يتفاوت فيه الناس. فينظر فيه حسب ما تركه. لو ترك ما يترتب عليه الكفر كفر. و إذا ترك ما لا يترتب عليه الكفر كمن ترك الزكاة مثلا لم يزك حينئذ يبقى إسلامه ويبقى إيمانه. والإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله عالم ذلك في علمه العزيز القديم. وأنهم كتبه وشاءه وأوجده كما مر معنا فالنبي صلى الله عليه وسلم عد الإيمان بالقدر من أركان الإيمان وكذلك فمن أنكره لم يكن مؤمناً. من أنكره لم يكن مؤمناً. إذ الكافر بالبعض كافر بالكل فلا يكون مؤمنا, تقي فلا يكون مؤمنا متقيا والله تعالى لا يتقبل إلا من من المتقين. الله تعالى لا يتقبل إلا من من المتقين. قوله خيره وشره أي خير القدر وشر القدر. الخير ما يلائم الإنسان والشر ما لا يلائمه. خير ما يلائمه والشر ما لا ما لا يلائمه. كالحسن القبيع عند عند الأصليين. خيره وشره أي خير القدر وشره يعني أنه تعالى قدر الخير وقدر الشر. فكل مفعول إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شرا فالله تعالى قدر الخير والشر قبل خلق الخلق فإن قيل جاء في الحديث والشر ليس إليك وهنا قال قدر خيره وشره كيف الجمع أجيب بأن إثبات الشر في القضاء والقدر إنما هو بالإضافة للعبد يعني عندنا قدر الذي هو التقدير وعندنا مقدر الذي هو المفعول كالقضاء والمقضي حينئذ نسبة الشر إنما هو للأثر الذي هو المقدور والمقضي يعني باعتبار ما يكون نسبته للعبد وأما القضاء نفسه الذي هو المصدر فعل الله تعالى فليس إلا خيرا محظا وكذلك القدر الذي هو بمعنى التقدير مراتب الأربع ليس إلا خيرا محظا وليس فيه شر البت فقول بالقدر خيره وشره الشر هنا في في المقدور في المقضي وقول والشر ليس إليك يعني في القدر الذي بمعنى التقدير عنيد جمع بينهما ولا إشكال فيه فوجب إثبات الشر في القضاء والقدر إنما بالإضافة للعبد العبد والمفعول إن كان مقدرا عليه لا إلى الخلق يعني الذي وصفت البال جل وعلا فله في ذلك من الحكم ما تقصر عنه أفهام البشر يعني في كونه ماذا في كونه جعل في المقدور شر بالنسبة للعبد لماذا جعل فيه شر بالنسبة للعبد لأن فيه حكمة تعود للعبد نفسه فالشر لا ينسب إلى الله تعالى لا فعلا ولا تقديرا ولا حكما بل الشر في مفعولات الله تعالى لا في فعله ففعله كله خير وحكمة فتقدير الله تعالى لهذه الشرور له حكمة عظيمة كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعضا الذي عملوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر فساد ما المراد به؟ فساد الأرض من النبات والشجر والريح إلى آخره هذه كله يعتبر ماذا؟ يعتبر فسادا لماذا قدره الله تعالى؟ هل هو شر محض؟ الجواب لا النظر باعتبار كون الله تعالى مقدرا هذا خير محض باعتبار الإنسان نفسه الذي قدر عليه يعتبر شرا هل هو شر محض الجواب لا وإنما ماذا نقول هو خير باعتبار ما يترتب عليه من العاقبة الحميد يترتب عليه ماذا قال ليذيقهم بعض الذي عملوا إذا فيه ماذا في عقوبة معجلة والعقوبة المعجلة خير للمرء من العقوبة المؤجلة مر معنا ذلك ثانيا قال لعلهم يرجعون يعني يؤثر فيهم فيحدثوا توبة وإنابة فيرجع إلى باري جل وحاصلهم وحاصله أن الشر راجع إلى مفعولاته لا إلى ذاته جل وعلا وصفاته لأن الشر إنما هو بالذنوب وعقوباتها في الدنيا والآخرة فهو شر بالإضافة إلى العبد وأما بالإضافة إلى الرب سبحانه فكل خير وحكمه هذا كلام القيم رحمه الله تعالى لأنه صادر عن حكمته وعلمه وما كان كذلك فهو خير محظن بالنسبة إلى الرب جل وعلا إذ هو موجب أسمائه وصفاته وكونها ذنوبا تأتي من نفس العبد فإن سبب الذنب ما هو سبب الذنب أنه أن الإنسان الأصل فيه الظلم والجهل إنه كان ظلوما جهولا حينئذ نكون العادل والبر والطاعة هذا فضل من, من الله تعالى فالذنب الأصل فيه ذات الإنسان والشر حينئذ نكون من أصله حينئذ نقول الذنوب كونها تأتي من نفس العبد لأنه ظلوم جهول كما قال الله تعالى وهما في نفس العبد يعني مخلوق على ذلك فإن ذاته مستلزمة للجهل والظلم وما فيه من العدل والعلم فإنما حصل له بفضل الله عليه أو كذلك حينئذ كل طاعة تصدر من العبد فهي فضل من الله تعالى لماذا؟ لأن هذا خلاف الأصل ما هو العصر؟ العصر فيه ظلم والجهل وما كان سببه الظلم والجهل كالذنوب لا يسأل عنه كذلك مجاعة الأصل لا يسأل عنه وإنما إذا خرج عن أصل لذلك إذا هلك الإنسان لا يقال له ما هلك حكذا جاء عن لكن إذا نجا وسلم يقال له نجا ما السبب يقول كذا وكذا الجاهل لا يقال له كيف كيف كيف تحصلت على هذا الجهل نما الذي تعلم يقال له كيف تعلم كيف وصلت إلى هذا العلم أما الجاهل فيبقى لا يسال لأنه على على أصل فلا يسأل فلا يسأل على أصله وأما العلم هذا خلاف الأصري فيسأل كيف تعلم كيف حفظ إلى آخره حينئذ يقول الذنوب فرع عن الظلم والجهل فلو أطاع ربه حينئذ هذا خلاف الأصري لماذا لأن الله تعالى علمه وجعله قابلا للخير وهداه ووفقه هذا التفقيل التي مرت معنا وما فيه من العلم والعدل فإنما حصل له بفضل الله عليه وهو أمر خارج عن نفسه فمن أراد الله به خيرا أعطاه هذا الفضل إذا أراد به خيرا أعطاه هذا الفضل ولذلك جاء بالحديث من يرد الله به خيرا يفقه في الدين إذا هذا يدل على ما ذكره ابن قيم رحمه وتعالى فمن أراد الله به خيرا أعطاه هذا الفضل فصدر منه الإحسان والبر والطاعة ومن أراد به شرا أمسكه عنه وخلاه ودواعي نفسه وطبعه وموجبها الذي هو الظلم والجهل فصدر منه موجب الجهل والظلم من كل شر وقبيح وليس منعه من ذلك شرا إذا منع عنه العلم والعادل ليس شرا بالنسبة إلى الرب سبحانه وإنما يقع الشر في القدر بالنسبة إلى العبد لإستحقاقه لذلك فهو السبب في الشر ولله الحكمة التامة والحجة البالغة فهذا عدله وهو الحكيم العليم وذلك فضله يوتيه ما يشاء والله ذو الفضل العظيم إذن لا تعارض بين قوله حديث ابن عمر تؤمن بالقدر, بالقدر خيره وشره وبين قول صلى الله عليه وسلم الشر ليس, ليس إليه فالجهة منفكة وإذا فكت الجهة حينئذ لا لا اعتراضا قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني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 فليس مني وفي رواية, وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرف في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار هذا حديث مع رواياته قوله إنه قال لابنه عبادة بن الصامت مرة معنا أنه قال لابنه هو الوليد ابن عبادة صرح به أحمد الترمذي ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنصاري مدني ثقة من كبار التابعين ما تبعده بعد السبعين يا بني هذا في تلطف في التعلم والتعليم يا بني في تصغير يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان إنك لن تجد طعم إذا الإيمان له له طعم هذا صحابي إنك لن تجد طعم الإيمان أي حلاوة الإيمان كما تقدم في حديث أنس وللترمذي إن للإيمان طعما إن للإيمان طعما وهو كذلك فإن له حلاوة وطعما من ذاقه تسلى به عن الدنيا وما عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس سابق ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وجد بهن حلاوة الإيمان الحديث وإنما يكون العبد كذلك إذا كان مؤمنا بالقدر لأنه أراد أن يجمع بين الأمرين لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك أن ما أصابك هذا كيفية من الكيفيات التي يؤمن بها العبد بالقدر حينئذ جعل ماذا جعل طعم الإيمان منفيا حتى يتحقق الإيمان بالقدر فإذا لم يؤمن بالقدر حينئذ لا يتحقق له طعم الإيمان فلن يجد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وإنما كان العبد كذلك إذا كان مؤمنا بالقدر إذ يمتنع أن توجد الثلاث في من لا يؤمن بالقدر بل يكذب به يعني في حديث أناس ويرد على الله كلامه وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما فإن المحبة التامة تقتضي المتابعة التامة المحبة التامة عن الله ورسوله والمتابعة التامة التي أثروا ولازم المحبة اتفاؤها دليل على انتفاء المحبة وجودها دليل على وجود المحبة ثم المحبة التامة بتمام المتابعة إن نقصت فالمحبة ناقصة فمن لم يؤمن بالقدر لم يكن الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وهو فلا يجد حلاوة الإيمان ولا طعمه بل إن كان منكرا للعلم القديم فهو كافر كما تقدم هذا لم يجد عاصر الإيمان فضلا عن حلاوة الإيمان قوله حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك هذا بيان من عبادة رضي الله تعالى عنه كيفية الإيمان بالقدم كما قال في المسائل شيخ الإسلام وهو أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه يعني الذي أصابه إما تقديرا أو بالفعل كذلك جملة محتملة حتى تعلم أن ما أصابك يعني ما قدره الله تعالى لك قبل وجوده قبل أن يقع بالفعل لم يكن ليخطئك لماذا؟ لأن الله تعالى شاءه وما شاءه لابد أن يقع ما أصابك بالفعل وقع عليك مصيبة نزلت بالفعل حينيذ قل لم يكن ليخطئك لماذا؟ لأن لم تكن لأصر على زيد، فجاءت خطاء لا وإنما أنت مراد بها إذن إن أصابك يشمل النوعين وهو أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه يعني ما لم يقدر له لم يصيبه وكذلك ما أصابه بالفعل حينئذ لم يكن لغيره وما أخطأه, وما أخطأه لم يكن ليصيبه يعني الذي لم يصبه حينئذ لم يكن له ابتداء كذلك وما أخطأه يعني لم يصيبه لم يكن ليصيبه لأنه لم يكتب لك وإذا لم يكتب لك لن يكون من نصيبك البته. والمعنى أن العبد لا يؤمن حتى يعلم أن ما يصيبه إنما أصابه في القدر أي ما قدر عليه من الخير والشر لم يكن ليخطئه أي يجاوزه فلا يصيبه وإنما أخطأه من الخير والشر في القدر أي لم يقدر عليه لم يكن ليصيبه البته. كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى قل ليصيبنا إلا ما كتب الله لنا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا الذي لم يصبنا معناه ما كتب الله لنا. وهو الذي عناه بقوله إن أخطاك وإن أصابنا معناه قد كتبه الله تعالى لنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل. المؤمنون. ثم السدل عبادا لما يقول بقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم إن أول ما خلق الله القلم انظر هنا السدل وفي حديث ابن عمر السابق قال قولا فالسدل إذا هذا يدل على ماذا على أن الأحكام الشرعية فيما يقول الصحابة إنما يستندون إلى الدليل الشرعي. فليس بالرأي المحض والتكلف المحض والعقل المحض إنما النظر فيه في الأدلة فيقدم مقدمة هي معقولة من النص ثم يقول لما قاله أو السدل إلى آخره قال شيخ الإسلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا إن أول ما خلق الله القلم قلم القلم في روايتان قلم القلم قال شيخ الإسلام وذكرنا أن للسلف في العرش والقلم أيهما خلق قبل الآخر قولي يعني أي النوع خلق قبل الآخر هل القلم قبل العرش أم العرش قبل القلم خلاف بين السلف خلاف بين السلف قيل القلم قبل العرش وقيل العرش قبل القلم العرش قبل القلم هذا قول الجمهور هو الصحيح وهو الصحيح أن العرش مخلوق قبل القلم ثم بعد ذلك ولق القلم هنا قال فيه في المسألة قولا أحدهما أن القلم خلق أولا يعني قبل العرش خلق أولا كما أطلق ذلك غير واحد وهذا هو الذي يفهم في الظاهر من كتب من صنف في الأوائل يعني بعض من صنف في الأوائل يفهم من بعض ما صنفوا أن القلم هو الأول كالحافظ أبي عروب الحراني وأبي القاسم الطبراني هذا لا يعنينا إنما يعنينا ما استدل به قال الحديث الذي رواه بوداو في سننه عن عبالة بن الصامت وذكر الحديث المشروح ذكر الحديث الذي معنا أن أول ما خلق الله القلم لكن على ما استنبط منه حينئذ يقرا القلم بالرفع على أنه خبر له لأول أول القلم والثاني قول الثاني أن العرش خلق أولا خلق أول يعني قبل القلم قال الإمام عثمان السعيد الدارمي في مصنفه في الرد على الجهمي وساقه بسنده إلى نعباس رضي الله تعالى عنهما قال إن الله كان على عرشه كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا قبل أن يخلق شيئا فكان أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب ما هو كائن وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منهم قد فرغ منهم إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا فكان أول ما خلق الله القلم ما الذي يفهم من هذا؟ أن العرش قبل لأن الجملة الأولى كان الله على عرشه قبل أن يخلق شيئا ومن الشيء القلم فكان أولا فهنا تدل على الترتيب فكان أول ما خلق الله القلم، إذا بعد العرش، لأنه أخبر أنه مستوٍ على عرش، كان الله على عرش، وكذلك ذكر البيهقي في الأسماء والصفات لما ذكر بدء الخلق، ثم ذكر بالسند عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن قول الله تعالى وكان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء، على أي شيء كان الماء، قال على متن الريح. على متن الريح يعني ظهر الريح وروى أيضا عن ابن عباس أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني ال ال الذي سبق هناك أنه يدل على أن الريح قبل قلم كذلك لا شاهد له باعتبار القلم وكان عرشه على الماء وخلق العرش قبل القلم إذن الريح كذلك قبله قبل قلم كما سئيت في الجريان. قبل القلم كذلك. ليس العرش فقط. كان عرشه على الماء. والماء كذلك قبل قبل القلم. إذا القلم ليس أول. ليس اول المخلوقات. قال هنا عن ابن عباس أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول شيء خلقه الله القلم وأمره فكتب كل شيء يكون. قال البيهقي. وانما اراد والله اعلم اول شيء خلقه بعد خلق الماء والريح والعرش القلم هذا الذي عناه من عباس بجميع الروايات السابقة فتراه البيهقي والذي رواه كذلك كذلك نعم قال البيهقي وانما اراد والله اعلم اول شيء خلقه بعد خلق الماء والريح والعرش القلم وذلك بين في حديث عمران بن حسين ثم خلق السماوات والأرض وقبله هكذا ورد مختصرا بيهقي كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء خلق السماوات والأرض ثم كتب في الذكر كل شيء وجاء الترتيب هنا بثم فدل على أن العرش قبل, قبل القناة قال ماذا وكان عرشه على الماء هذه جملة ثم خلق السماوات ثم دل على الترتيب وكتب في الذكر كل شيء ومعلومنا الذي كتب ماذا القلم أمره فكتب كل شيء ثم قال البيهقي فثبت في النصوص الصحيحة أن العرش خلق أولا قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال قائلون خلق القلم أولا قال قائلون نكره يعني قلة خلق القلم أولاً، وهذا اختيار ابن جرير، اختيار ابن جرير وابن الجوزي وغيرهما قال ابن جرير وبعد القلم السحاب الرقيق، وبعده العرش، واحتج بحديث عبادة الذي الذي معناه هذا في نظر نسأل ابن جرير السابق لا، والذي عليه الجمهور أن العرش مخلوق قبل ذلك، كما دل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه يعني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. حديث عبد الله بن عامر بن العاص الذي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلاائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء عارشه على الماء الحديث في في مسلم إذا يدل على ماذا على أن العرش مخلوق قبل قبل الماء قالوا يعني هؤلاء وهذا التقدير هو كتابته بالقلم المق... نعم وهذا التقدير هو كتابته بالقلم المقادير كتابته بالقلم المقادير وقد دل هذا الحديث أن ذلك بعد خلق العرش فثبت تقديم العرش على القلم الذي كتب به المقادير كما ذهب إلى ذلك الجماهير ويحمل حديث القلم على أنه أول المخلوقات من هذا العالم يعني حديث عبادهنا كيف نؤوله؟ قال إن أول ما خلق الله القلم بالنصب لا إشكال فيه ليس فيه إشكال وأما الإشكال يرد على ماذا على رواية الراف أول هذا اسم إن خبر القلم حينئذ أخبر عن الأولية بكونها ليل القلم حينئذ لابد من تعويله ليوافق ما ما مضى فنقول يحمل حديث القلم على أنه أول المخلوقات من هذا العالم والأرض نحو ذلك قوله أن أول ما خلق الله القلم قلم في وجهان الرفع والنصب فعلى الرفع المعنى أن أول ما خلق الله هو القلم فالقلم أول مخلوق وعلى النصب يكون المعنى أن الله عند أول خلقه للقلم أمره يعني مفعول به يعني خلقه ثم أمره وهذا لا إشكال فيه وأما على المعنى الأول حينئذ هل المراد به أول المخلوقات قيل به الصواب أنه ليس بأول المخلوقات، وتأويله أنه أول المخلوقات من هذا العالم حينئذ نكون أولية نسبية ليست ليست مطلقة ليست مطلقة. قوله فقال له اكتب، فقال له من القائب الله عز وجل، قال لمن؟ بالقلة اكتب أمره يأمر وهو الجماد نعم يأمرها يا وجماد قلنا البارج اللو عال يا أمر ما شاء من خلقه جمادا أو ذا روح حينئذ يخاطبه ويسمعه ويتكلم معه وتحصل بينه محاذا إلى آخره قل هذا واقع السماوات والأرض والنار إلى آخره قال له اكتب قال ربي وماذا اكتب ماذا اكتب ما الذي اكتبه ماذا اكتب اكتب ماذا ماذا اسم استفهام مفعول مقدم كذلك أكتب ماذا؟ أو ما استفهام وذا خبره؟ ها إذا لم تلغى في الكلام ماذا؟ أكتب الضمير محذوف ما الذي أكتبه العائد محذوف؟ واضح هذا في وجهه قال ربي ماذا؟ وماذا اكتب سفهمه؟ هي أن الأمر صار مجملا اهتج إلى استفصال وهذا يؤيد القاعدة التي نذكرها أن المجمل لا يؤخذ منه حكما سيمتثل لكن يكتب ماذا؟ فأراد أن أن يستفصِل، أي ما الذي أكتبه؟ والعائد محذوف هنا عائد على الموصول ما الذي قال أكتب مقادير كل شيء، حتى تقوم الساعة مقادير كل شيء. إذن فيه فيه عموم. حتى تقوم الساعة. إذن ما بعد قيام الساعة لم يكتب. لو مفهوم العودة مغية هنا. حتى تقوم الساعة. إذن منذ أن خلق القلم إلى قيام الساعة كل ذلك مكتوب ما بعده لا هذا يدل على ماذا على أن معلوم الله تعالى ليس كله مكتوبا كذلك معلوم الله تعالى معلوماته ليست كلها مكتوبة فيه في اللون إذا كان كذلك يدل النص على ذلك على كل شيء يعم ما يتعلق بفعل الله وبفعل المخلوقين قال حتى تقوم الساعة القيامة وهذا يبين كما قال شيخ الإسلام نبينا رحمه ﷺ أنه إنما أمره حينئذ أن يكتب مقدار هذا الخلق إلى قيام الساعة فلم يكتب حينئذ ما يكون بعد ذلك ولا يقف معلومات الله تعالى عند هذا بل معلوماته أكثر من من ذلك قال هنا قال ابن عباس إن الله كان إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا فكان أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب ما هو كائن وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منهم اعملوا فكل ميسر لما خلق له قال عباد يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني على غير هذا مشربه مشر إليه الإيمان بالقدر حديث في الإيمان بالقدر إشارة إلى الإيمان بأن الله كتب مقادير كل شيء. هذا عصون إيمان بالقدر. وقوله فليس مني، أي لأنه إن كان جاحدا للعلم القديم فهو كافر كما قال كثير من من السلف. ناظر القدرية بالعلم، ناظر القدرية بالعلم، فإن أقر به خصموا وإن جحدوه كفروا خرجوا من الدين. يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد وأن الله تعالى قسمهم يعني قبل خلقهم إلى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ فقد كذب بالقرآن, فقد كذب بالقرآن فيكفر بذلك كما نص عليه الشافعي وأحمد وغيرهما، وإن أقروا بذلك بالعلم والكتابة وأنكروا أن الله خلق أفعال العباد وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية فقد خصموا يعني نزمتهم الحجة لأن ما أقر به حجة عليهم فيما أنكروه وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور والصحيح أنهم كفار كذلك لماذا؟ لأن النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة في عموم المشيئة وكذلك في عموم الخلق حينئذ صاروا مكذبين لا فرق بين الغلاة وبين هؤلاء في كونه ماذا؟ مكذبين للقرآن والسنة لكن أولئك كذبوا العلم والكتاب هؤلاء كذبوا ماذا المشيئة والخلق ولا فرق بينهما البته والرسول صلى الله عليه وسلم بريء من الطائفتين هذا النص قال ماذا يا بني أين النص ها؟ من مات على غير هذا فليس من ليس مني قل على ظاهرها ليس مني إذا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم تبرع منه تبرأ من الغلاة ومن غيرهم ودلت النصوص على أن على أنه ليس على أنهم ليسوا منه عليه صل والسلام لكفرهم فكل من كذب القرآن والسنة حينئذ نكون ماذا يكون كافرا وما ذكره القرطبي في كونهم مجحد معلما من الدين بالضرورة في انكار العلم نقول لا فرق بينه وبين ماذا لذا قلنا هناك أن هذا علة علة الحكم لماذا كفروهم؟ لأنهم جحدوا ما هو معلوم من الدين بالضرورة وهو أن الله تعالى علمه السابق كذلك المشيئة معلوم من الدين بالضرورة كذلك عموم الخلق معلوم من الدين بالضرورة وإثبات خالق مع الله تعالى انتفاؤه وأنه شرك أكبر معلوم من الدين بالضرورة إذن على طائفتين نقول الحكم واحد والفرق بينهما البت والرسول صلى الله عليه وسلم بريء من من الطائفتين أولين والآخرين قد بيض المصنف في آخر هذا الحديث ليعزوه وقد روه ابو داود هذا لفظه روه أحمد ترمذي وغيره قال المصنف في رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم رواية لأحمد هذه كالسابقة لكن فيها الزيادة وهي قوله فجرى في تلك الساعة إن أول ما خلق الله تعالى قلم فقال له اكتب إلى هناك السابقة فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيام هذه الزيادة هي الفرق بين الروايتين الأولى والسابقة هذه الرواية فيها زيادة وهي قوله فجرى في تلك الساعة إلى خيره فإنها صريحة في أن القلم امتثل وكذلك امتثل, امتثل أمر الله تعالى وإن كان الحديث السابق يدل على, على ذلك لكن بدلالة الالتزام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 أي نخلقها ويوم القيامة هو هو الساعة كما بالحديث السابق قال المصنف رحمه الله تعالى في رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشده أحرقه الله بالنار ابن وهب هو عبد الله بن وهب مسلم القرشي مولاهم المصري أثقة الفقيم صاحب مالك روى عنه وعن عمر بن الحارث بن هاني وحيوة وغيرهم, نعم وغيرهم وعنه شيخه ليث بن السعد وابن مهدي وللمدين وجماعة جمع وصنف وحفظ على أهل الحجاز ومصر وغيرهم ولد سنة خمس وعشرين ومئة ومات سنة سبع وتسعين ومئة قول فمن لم يؤمن صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشر أحرقه الله بالنعم في بيان عقوبة من لم يؤمن بالقدر لأن الله تعالى يحرقه أي فمن لم يؤمن من لم يؤمن هذا يشمل طائفتين من جزم بنفي يعني من نفى، من شك وتردد، كذلك الحكم واحد. لماذا؟ لأن الإيمان بالأركان الستة لا يكون الإيمان إيماناً إلا إلا مع الجزم. قررنا ذلك فيما يتعلق بالعقيدة. قلنا العقيدة، سميت عقيدة لماذا؟ من العقد لا بد من الجزم فلا فلا فلا يجوز هنا ماذا؟ الشك والتردد ثم لم يرتاب جاء ثم لم لم إذا من لم يؤمن يقابل طائفتان من أنكر يعني نفى جازما أو شك وتردد حينئذ نقول هذا داخل في في الوعيد أي فمن لم يؤمن بما قدره الله وقضاه فقد جحد قدرة الله التامة ومشيئته النافذة وخلقه لكل شيء وتصرفه في كل شيء وكذب بكتبه ورسله ووعده ووعيده فاستحق أن يحرقه الله بالنار لكفره لأن لأنه تقررنه ماذا أنهم كفار فإذا لم يؤمن بالقضاء والقدر على الوجه فهو فوكاف وإذا كفر بذلك حينئذ الإيمان بالله أن تؤمن بالله وملائكته إذن من كفر بواحد منها كفر به بالجميع فهي متلازمة من حيث القبول ومن حيث الرد وهذا يدل على أن الإيمان بالقدر خيره وشرهه فرض لازم لا يتم الإيمان يعني بعصبه إلا به فإذا انتفى انتفى انتفى الإيمان كمن لم يؤمن بالملائكة مثلا كمن لم يؤمن به بالملائكة حينذا إذا لم يؤمن بالملائكة ما حكمه؟ يوجد فرقة متأخرة قالوا الملائكة لا وجود لهم كفار هؤلاء لماذا؟ لأنهم أنكروا معلومة من الدين بالضرورة قالوا هذه أرواح لا وجود لها وإنما هي النفس الذكية أو النفس تتلون إلى آخره. المراد أنهم ماذا أنكر وجود الملائكة. يقول من أنكر وجود الملائكة كمن لم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر. حين نقول إذا كفر بواحد كفر بالجميع. كفر ب بالجميع. وهذه الوصول. لعلك نسينا ننبه أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه هنا قال ماذا؟ قال فيما سبق قرناه عنه أنه أخبرهم أنهم بريء منهم على كل نزل الحكم عليهم مباشرة نزل الحكم عليهم ماذا مباشرة تبرأ منهم وقال أخبرهم بأنهم براء مني بمعنى ماذا أن هذا الأصل عظيم والعلم به في الشرع لا يلتبس حينئذ لا ينكره أو يطعن فيه لكافر معلوم الكفر في الدين وليس لم يقل ماذا قالوا ماذا دليلهم هل عندهم حجة أو ليست بحجة هل تحققت الشروط انتفت الموانع إلى آخره هذا كله لم يقول ابن عمر يدل على ماذا على أنه نزل الحكم مباشرة عليه قال أخبرهم لو أن أحدهم لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه بسبيل الله ما قبله الله منهم حتى يؤمن بالقدر يعني نزل عليهم حكم الكفار وهو عدم قبول النفقات حتى يؤمنوا بمعنى أنه كفرهم ولذلك قلنا فيما مضى أن هذا الحكم من ابن عمر يستلزم أنه كفرهم يعني اعتقد أنهم كفار أين العذر بالجهل؟ أين هو؟ هل نقل؟ هل نقل حرف واحد؟ هذه المسائل ليس فيها عذر بجهل البتة كيف بما لو نقل لابن عمر أن من يأتي يذبح عند القبر؟ أو أنه يطوف بالقبر أو, أو أنه يدفع النذور نحو ذلك إلى القبور كيف؟ أتبرأ منه من باب أولى وأحرى شاهدنا أن هذه المسائل كما نقل عن الصحابة أنه نزل الأحكام مباشرة ولم يستفصلوا هل عندهم حجة أو ليست بحجة إلى آخر ما يقال من البدع التي كثر الكلام فيها في هذا الزمان قال هنا فمن لم يؤمن؟ أي من لم يؤمن إيمانا صادقا جازما من أحرقه الله بالنار فيدل على أن من أنكر أو شك فإنه متوعد بالنار وفي الحديث أن النار محرقة قال تعالى وذوقوا عذاب الحريق وكذلك النار محرقة مناسبة الأثر للباب أن فيه وجوب الإيمان بالقدر والتحذير من إنكاره والكفر به وبيان الوعيد المترتب على ذلك وفيه بيان عموم وشمول علم الله ويحاطته بما كان وما يكون في الدنيا والآخرة كما قال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وفيه إثبات القدرة لله تعالى إثبات القدر يستلزم إثبات القدرة قال أحمد القدر قدرة الرحمن يعني عرف القدر لماذا قدرة الرحمن قال الشيخ الإسلام نتيم رحمه الله تعالى يشير يعني الإمام أحمد وتعريف القدر بأنه قدرة الرحمن يشير إلى أن من أنكر القدر فقد أنكر قدرة الرحمن وأنه يتضمن إثبات قدرة الله على كل شيء هذا واضح بين وفيه إثبات القلم وكتابة المقادير الماضية والمستقبلة به يعني بالقلم إلى إلى قيام الساعة قال مصنف رحمه الله تعالى وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فقلت له في نفس شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله, لعل الله يذهبه وفي رواية أن يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر هذا كابن عمر حكم واحد الصحابة لا خلاف بينهم في الوصول البتة اجزموا أنت مطمئن بهذا لو لم تسمع قولا واحدا لكن أقوالهم كل ماذا كل متطابق متآلفا قال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار الله أعكد هذا يدل على التكفير قال فأتيت عبد, الله بن فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة ابن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم فيه في الصحيح قوله في المسند مسند من؟ الإمام أحمد مسند الإمام أحمد والسنني أي سنن بداود وابن ماجا فقط بمعنى ما ذكره المصنف وفي زيادة اختصرها المصنف ولفظه بداود كما ذكره المصنف إلا أنه قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك ثم أتيت حذيفة من اليمان فقال مثل ذلك ثم أتيت زيد بن ثابت وحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك قال قول عن ابن الديلمي هو عبد الله بن فيروز الديلمي وفيروز هو قاتل الأسود العنسي الكذاب فعبد الله هذا ثقة من كبار التابعين ومن من ذكره في الصحابة كان يسكن بيت المقدس روى عن أبيه أبي بن كعب وزيد بن ثابت وابن مسعود حذيفة وغيرهم وعنه أبو إدريس الخولان ووهب بن خالد وغيره وديلمي نسبة إلى جبل الديلم بفتح الدال وهو من أبناء الفرس الذين بعثهم كسراء إلى اليمن قول وقع في نفسي شيء من القدر ما هو الله أعلم ما بينه وقع في نفسه شيء من, من القدر والمراد هنا ماذا أنه حصل شك واضطراب في نفسه ما هو يتعلق بالعلم يتعلق بالمشيئة بالخلق إلى كتابة لم يفصح عن ذلك عن وجاء السؤال مبهما لكن جاء الجواب صارما لمعنى أنه ماذا شيء نكرة ولذلك قال ماذا نكر في سياق الإثبات يعني أدنى شيء يطلق عليه شيء جاء الجواب صارما من من الصحابة وقع في نفسي شيء من القدر نفسي يعني صدري أو قلبي شيء من القدر، أي شك أو الطراب يؤدي إلى شك فيه أو جحد له ولفظ ابن ماجه قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر خشيت أن يفسد علي ديني وأمري فأتيت أبي بن كعب فقلت يا أبا المنذر قد وقع في قلبي شيء من هذا القدر فخشيت على ديني وأمري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 وأن الطاع التي تنسب إلى العبد على خلاف الأصمام من الذي أعطاه الله عز وجل إذن لو عذبهم عذبهم بعتوهم وعصيانهم فمحض عدله الخالص من شائبة الظلم وهو أرحم الرحمين ولولا فرط عتوهم وإبائهم عن طاعته واستحقاقهم للعذاب لما عذبهم وهو الحكم العدل ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعماله فقال يعني أبي لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر دل على أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان بمعنى أنه إذا تخلف الإيمان بالقدر حل الكفر حل الإنسان فيه كون ولفضول ولو كان لك جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، أي بأن جميع الأمور الكائنة خيرها وشرها بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته وأمره، كما ذكر عن غير واحد من الصحابة. وجواب أبي، وجواب أبي كجواب ابن عمر السابق، فيدل على أنه كافر، لأن الذي لا تقبل منهم النفقاتهم الكفار، هم الكفار. وكذلك مسألة ونحوها قوله وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطعك لم يكن ليصيله هذا سبق شرح حديث عبادة قوله ولو مت على غيرها مت مت كما مر معنا فيما سبق ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار جزم أبي بن كعب بأنه إذا مات على غير هذا أنه من أهل النار أنه من أهل النار وكل هذه الحديث ما في معناها فيها الوعيد الشديد على من لم يؤمن بالقدر وفي الحجة الواضحة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار كبائل وهذا الذي اعتقدوه هم من أكبر الكبائر فيلزم على مذهبه أنهم خالدون مخلدون فيه في النار نحن قل كفار نقول بملع أفواه هنا أنهم كفار ليسوا بمسلمين قال هنا ولازم مذهبهم الحكم عليهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا وقد خالهما تواثرت فيها دلة الكتاب والسنة من إثبات القدر قول فاتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه بن ماجا ولا عليك أن تأتي يا أخي عبد الله بن مسعود يعني دله وبي نعم قال فأتيت عبد الله بن مسعود فسألته فذكر لي مثل ما قال أبي علم واحد لا يختلف ولا ولا يتعدد فقال لي ولا عليك أن تأتي حذيفة فأتيت حذيفة فسألته, فسألته فقال مثل ما قال عبد الله تواطعت أقوانهم على هذا فقال ائتي زيد بن ثابت فسأله فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه بنحو ما تقدم عن أبي رضي الله تعالى عنه وزيد بن ثابت الأنصار كاتب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة مات سنة أربع وخمسين مناسبة الأثر للباب بيان أن الإيمان بالقدر حتم لازم وأنه هو الذي رواه الصحابة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم لو لم تأخذ من هذا الأثر إلا تواطأ الصحابة على هذا القول لكفاك حجة لكون من لم يقر بذلك ليس بمسلم ألبت وفيه الوعيد الشديد على من لم يؤمن بالقدم وفيه سؤال العلماء عما أشكل من أمور الاعتقاد غيره لأن قال في نفس شيء فرجع إلى أهل العلم إذن هذا الأصل الذي يتبعه المسلم وفيه أن من واجب العلماء كشف الشبهات ونشر العلم بين الناس كما أجاب أولئك الصحابة قول في مسائل الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر بيان فرض الإيمان بالقدر هنا يعبر بعض العلم الشيخ الإسلام وغيرهم يعبرون بالفرض ولا يعبرون بالواجب لما مر معنا أنما كان ركنا فالأصل فيه التعبير بالفرض وهذا حسن وإن كان في مقام الأصول والبحث أنه لا فرق بين الفرض والواجب لكن من حيث الاستعمال ما كان فوات فوات لل... ما كان فوات فواتا للإيمان فهو فرض فهو فرض لازم وهذا لقوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره أكد هذه الأمور ما كرر فيه ماذا كرر فيه العام وتؤمن ما كفى بحرف العطف كذلك أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر لم يعد العام. ما قال أن تؤمن بالله وتؤمن بملائكته وتؤمن برسله وإنما ذكر ذلك مع الأخير الذي القضاء الذي هو القدر الإيمان بالقدر خير وشره لأن أكثر ما يقع النزاع أو حديث النفس في هذا النوع ولذلك قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره فالإيمان فرض ومنه الإيمان بالقدر ثم توكيد ذلك بعادة العامل ثم فهم الصحابة لقولهم لو كان لأحده مثل أحد ذهب ثم أنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر كل ذلك دل على ماذا على أنه فرض حتم لازم فواته يفوت الإيمان من أصله فواته يفوت الإيمان من من أصله ثانية بيان كيفية الإيمان به هذا جاء في حديث عبادة وكذلك في حديث الأخير المسند الصنع من الدينامي أنه ماذا أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك هذا بيان لكيفية الإيمان به بالقدر يضاف إلى ذلك ماذا المراتب الأربع الأربعة كيف تؤمن بالقضاء والقدر نقول ايت بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق على فهم السلف الصالح فيه في ذلك ثم يأتي الفرع الذي ينبني عليه ما, ما ذكر. أي أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيمه ومنه الإيمان بمراتب القدر الأربعة ثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به من أي من أقوال الصحابة هذه تدعي تقول ابن عمر قال كذا ولا يعلم له مخالف بل علم له موافق حينئذ نقول هذا يدل على, على الإجماع إذا إحباط عمل من لم يؤمن به ومتى يحبط العمل؟ إذا كان كافرا إذا كان كافرا حينئذ نقول العاص لو كان ذنبا معصية بإجماع الصحابة أن المعاصي لا تحبط الأعمال فلو سرق وصلى صلاة باطلة نعم لو لو سرق أثناء الصلاة هذا شيء آخر لكن مستقلة سرق يوم السبت وصلى بعده حينئذ نقول ماذا الصلاة الصحيحة إلا ما جاء بعض النصوص من شرب الخمر لم تقبل آخره لكن ماذا نقول اصل أنه يصلي الفعل لازم لكن القبول هذه وارتبة أخرى إذا إحباط عمل من لم يؤمن به وهذا من قول ابن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن به بالقدر منك أو منه الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به هذا بحديث في قول عبادة بن الصامت قول عبادة بن الصامت حتى يؤمن به يعني بالقدر لقوله يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر خامسة ذكر أول ما خلق الله القلم يعني المصنفون يميل إلى ماذا إلا قول ابن الجرير والقلة لأن القلم أول ما ما خلقه هذا خلاف سائق يعني ثلاثة موجود بين أهل السنة الجماعة ليس فيه تبديع ليس به أي أنه القلم وهذا على أحد القولين والقول الآخر أنه العرش وهو الصوام كما سبق من حديث عمران بن حسين في البخاري كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر مقادير كل شيء ودل بثم على الترتيب السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. لقوله في الحديث رواية ثانية رواية الإمام أحمد فجرى في تلك الساعة مما هو كائن للا يوم القيامة. إذا يوم القيامة هذا واضح وبيّن. سابع براءته صلى الله عليه وسلم مما لم يؤمن به. لقوله من مات على غير هذا فليس مني. وهذه البراءة مطلقة. يعني لا يتبرك ذلك إلا من الكافل. هذه براءة مطلقة. لأن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر كفرا أكبر خرج من الناس ثامنة على الطائفتين طائفتان يعني لا لا يختص بمن أنكر العلم فحسب لأن الحجة واحدة نحن نكفر بماذا لأن كذب القرآن طيب النصوص كثيرة جدا تواتر والدلالة قطعية دلالة قطعية فالحكم ثابت قطعا بكون المشيئة عامة وبكونه لا خالق إلا الله فإثباته أن المشيئة خارجة عن مشيئة الله تعالى للعبد هذا تكذيب للقرآن وإثبات خالق مع الله تعالى بل خالقين لا حصر لهم قل هذا تكذيب للقرآن مع كونه شركا أكبر فيه في الربوبية تبل هذا يعني لا فرق بينهم قول بأنهم ليسوا كفارا قول ضعيف جدا ولو لم يكفروا من تيم ولا ابن قيم تبين في ماذا؟ في كتاب والسنة لأن كثيرا من المتأخرين لمن تسمون للسنة لا يكفرون للنفات إنما إذ كنهم مهتدعا وظلال إلى خريه كفار مكذبون للقرآن والسنة براءة صلى الله عليه وسلم لمن لم يؤمن به الثامن عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء القول ابن الديلمي وقع في نفس الشيء من القدر فأتيت أبن أبن أبن كعب فأتيت أبي أبن بن كعب التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته وذلك أنهم نسبوا الكلامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط لقول ابن الديلمي كلهم حدثني بمثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن ما قالوهم من جهة الرأي والتكلف وآراء لاخرية لأن هذا يتعلق بباب المعتقد والعصر فيه النقل يعني سلاصر فيه الاجتهاد بخلاف ما يكون فيه العمليات فنسبوا الأمر إلى الشرع وهذا مزيل للشبهة عن قلب المؤمن لخلاف غيره فلا تنفعه يعني الذي سلم للكتاب والسنة أما الذي جعل العقل اصلا عنده فأقرأ ما شيت من الآيات لن ينفعه شيء وقرأ ما شيت من الأحاديث فلن ينفعه شيء لأنه ماذا لأنه لا يعتقد أن القرآن مصدر لتلقي العقيدة ولا يعتقد أن السنة مصدرا لتلقي العقيد حينئذ اقرأ ما شيت واتلوا عليه ما الشيط من الحديث لأنه ينفع البتا إنما ينفع من الذي يحكم شرع الله تعالى في الصغير قبل الكبير في باب المعتقد الذي أجل قبله باب العمليات الفروع التي عكسوا فيها الأمر وجعل السنة هي حاكمة على كل قول وجعل القرآن حاكم على كل قول ولم يلتفتوا إلى قول أحد كائن من كان بل قالوا الحج كذا وهذا لفظ عام ولا مخصص له وهذا مطلق ولا مقيد له وجمعوا بين متخال إلى آخره فعاملوا النصوص معامل الصحيحة في باب العمليات وأما في العقائد قالوا لا كل تفيد الظن ولا حجة فيها البتة وجعلوا العقل مصدرا فأشركوا بالله تعالى وتركوا الشرع ولم يعولوا عليه وهذا نقول ليس من شأن المسلم فضلا عن طالب العلم فضلا عن عن العلماء والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله